وَجَ أَئِقْو وََةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعرَفَهُم وَهُمْ لَهُ مُكِرُون وَلَم مَا جَهَزَهُ بِجَهَازِهٍِ قَالَأتُنيِي بِأَخَِّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَونَ أَ فَالْكَيْنُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَسَاعُونَ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 ذئبهم قالوا يا ابانا منعمنا من الكيل منعمنا الكيل فارسل معنا اخونا نختل وان له لحافظ